ولتات طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك ولياخذوا حذرهم وأسلحتهم ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَإِن كَانَ بِكُم مَّؤْذُنٌ مِّن نَّطْرٍ أَوْ كُنتُمْ مَرْضَآءَ أَن تَضَعُوا أَسْلِحَتَكُمْ وَخُذُوا حِذْرَكُمْ إِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُّهِينًا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 القوم إِنْ تَكُونُوا تَالَمُونَ فَإِنَّهُمُ يَالَمُونَ كَمَا تَالَمُونَ وَتَرُجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرُجُونَ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَغَاكَ اللَّهِ ولا تكن للخائنين خصيماً